إلا الذين تابوا أو كستنبا أو بشرتنا هدايته وأصلحوا خوتشي كريم عمال الصالح كريم تعالى أو تشتوان بشرته أشكرا كريم أبتوصا فأولئك أتوب عليهم أبتوصا أزي توبادون مسروا أزي توبادون قبيل كريم وأنا الرحيم اسئوهم اوي تواب لجلك توبه عبد تخوك قبيل بكن عفوكن و اسئوهم اوي جلك ابره